الحمد لله رب العالمين والصلاه على رسول وسلم تسبيه كثيرا أما بعد فهذا باب في تسبيح الوجل وتصبيح المرقة إذا نابهما شيء في الصلاة والإنسان في الصلاة ينوبه من وقت منها سهو الإمام كذا احتاج الرجل إلى تنبيهه لعله جاد ركعة لعله قام من بسهد الأوصف لعله جاد وأنقص الشيئة فهنا لإنقاذ صلاة الإمام والمألومين. جاء أمر التنبيه وتعلمون أن الصحابة تظل عليهم لما كان النبي عليه الصلاة والسلام غائبا وجاء لو أردتم هذه الناكمة هذه القريبة هذه القريبة, هذه القريبة, هذه القريبة كان النبي عليه الصلاة والسلام في بني عمر بن عود في بينهم وحالة الصلاة فجاء المؤذن الأبي بكر وقال أتصلي بالناس فأقيم فأمروا أن يقيم الصلاة فقام يصلي بالناس فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وهم في الصلاة صفوه فتخلص صلى الله عليه وسلم بين الصفور فوقفها في الصف المقال فأكثر الناس التصفير بدخول النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عبد بكر يلتفت في الصلاة إلا أنهم لما عكتوا التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه وأشار صلى الله عليه وسلم إليه أن مكانه ولكنه رجع الخرق وتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما أتم النبي عليه الصلاة والسلام صلاته وسلم قال للناس ما لأراكم أكثركم التصفير التصفير من نابه شيء فليسبب إنما التصفيق للنساء كذلك يعتري الإنسان في الصلاة أن يستأذن عليه مستأذن يدخل الغرف أم لا يدخل البيت أم لا فلو سبح له وهو في الصلاة كان هذا إذنا له بالدخول الأمر أيضاً لما ينوب المر في الصلاة قد يكون الإنسان في الصلاة وهناك يوشك أن يقع في حكرة أو تنهشه حية فسبحت لو فتنبه على كل حال هناك نوائد وأمور تعتري الرجل في الصلاة فهنا يحتاج إلى تنبيه ما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام الرجال لهم التسبيق والنساء لهم التصبيق والعلماء أو أكثرهم من أهل اللغة والفقهاء يقولون كيفية التصبيق هكذا ضرب ظاهر الكفة هذه ببطن هذه او هكذا او هكذا او هكذا اما هكذا فقول ضعيف فيقول في الله والعبد وسنتكلم على حكم هذا ان شاء الله فالذي هم ان الرجال لا يصفقون نهاره النبي عليه الصلاة والسلام عنها لكن لو فرضنا أن النساء سبحنا والرجال صفاقنا الصلاة صحية مفزئة طيب الإمام لم يتنبه لا بتسبيح ولا بغير اضطر عهدنا أن يتكلم <تصفيق> فهل الصلاة المتكلم باطلة او لازالت معطبها صحيحة اختلف العلماء على طوله فمن قائل هو انقذ صلاة الناس وتكلم في مصلحة الصلاة فصلاة لازالت صحيح معطبها ومن قائل لا فالصلاة غير معطب لأنه تكلم بكلام الناس وهذه الصلاة لا يحل فيها شيء بكلام الناس وخطاب الناس كمن يشمت غيره إذا عطس ويقول الحمد لله وأنكر عليه الصحابة وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يحل والصحيح الثالث أن صلاته بطلت من كلام لأن الكلام العمد يبطل الصلاة وقوموا لله قانتي وإن في الصلاة لا شغل لكن لو تكلم الرجل في الصلاة جاهلا ناسيا الصلاة صحيح تكلم علما عاملا ذاكرة الصلاة لقصر ويعيد الصلاة لنفسه وجزاه الله خيرا من أنقذ صلاة النساء وهذا هو الصحيح هذا قالوا صلاةه معتبره وصحيحه ولا يعيد استدلوا أن النبي عليه السلام لما سهل في الصلاة البعيد وقام وشبك أصابعه وقام المتغير ونظر في الناس وقال لا أهدو اليدين أقصر الصلاة من يا رسول الله قال لا أقصر الصلاة ولا يسين وفي البكر أو في القوم أهدو بكر عمر فقال حق ما أقول ذو قالوا بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتى للركعتين بنى على الركعتين السابقتين فكأنه تكلم داخل الصلاة لمصلحتها والجمهور قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما تكلم وحاور هذا الصحابي إلا لا تقال أن الصلاة ففرقاً أن السلال هذا لا يسلم له ففرقاً بين رجل يتكلم ومعتقد أن الصلاة تمت ورجل يتكلم في الصلب وفي تماية الصلاة إذن الآن إذا لم يتنبه الإيمان واضطر المصد أن ينبه بفعل أو قول مبطل للصلاة جاهز وراجع أن هذا الرجل سيعيد السلام عربنا يخونا طيب أنكم تعرفون تذكرون من نوافذ تذكرونها في هذا أن في ترجمة الإمام ضلقوتنا رحمه الله أنه كان يصلي بالله نفذ وكان بعض المحدثين يسمع عليه في الصلاة الحديث والأساني والطرق ووجود الحديث فربما يقرأ القارئ هذا من الجزء ويخطئ في أسماء الرجال والدراكضني في الصلاة يقرأ القرآن ويركع ويسجد لا يريد أن يضيع النافلة الويل وذلك أيضا حريص لا يضيع الوقت على الدراكضني ويقرأ الجزء الذي يريد النافلة ففي ذات مرة قام هذا المحدد يكرع على الضركوت فمر بأحد الرؤية شعيب بن دينا فقال به عمر بن دينا فقال الضركوت سبحان الله فقال عبد الله بن دينا قال سبحان الله ما تنبهش. فقرأ قوله تبارك وتعالى قالوا يا شعيب أصلواتك تأمر الآن فعلم انه اين؟ شعاب ابن دينار مر قليل كذا بيقرأ الاسلامي فمر بفلان ابن دعلق فقال بشير ابن دعلق فقال سبحان الله قال يوسير ابن دعلق سبحان الله قال نون نوسير, نوسير ابن دعلق نون والقلم يومانستروق لماذا؟ كانوا حفاظا فما بي شيء تشوش حفظهم شوفوا احنا قبل حاجة تشوش عندنا لو اكلنا شوية وشبانا هي هيقلل عندنا ولو جوا عندنا شوية هيقلل علينا الحكم المهم فامور عزيز أما هؤلاء استلف بارك الله لهم في وقتهم وفي حفظهم وفي عزيزهم فالشاهد يقول نحن في باب تسبيح الرجل وتصنيفهم طب يفرضوا يا اخواننا اللي ورا الايمان ده لا, لا رجل ولا امراه خنثا عند الفقهاء معهم هنوديه ازاي نصنفه فين هنقول له ايه بقى هنقول يقوله صفق الشافعيه قالوا احتياطا نخليه صفق ليه لانه خنث الباب الاحتياط ان ممكن كل كلمه دي فعلا في صوته ايه تحدث لما نقول سبحان الله فتنه تحدث فتنه انت عارفين اي ايام جه الامثال كده كانوا المسلمين الاقوياء الله اكبر ها ياتي النصر قام يقول الله اكبر ما اعرفش ازاي طب لا تيجي بالنظره الصحيحه الصادقه المهم العلماء اللي حقوا الخنثب ماذا؟ في يعملوا ايه؟ تصفر عربنا؟ احتياطنا طب اذا ما هي الحكمة اذا؟ في كون النساء تصفر والرجال تصفح صونا بصوط المرأة لانها مأمورة بخط الصفر هل أمر في المرأة لا هل أم رضي لا هل تقومت أم الرجال وتقرأ؟ في سورة الأعراف والأنعام والأنفل أم جلسك وله؟ لا ما شوري حال؟ صحيح في أثار إن غلام عائسة رضي الله عنها كان بيمسك المصحة لكن درد فيه النافلة في التراوية ما صالب عائسة؟ معنى؟ غلام طيب فتين الاصر العام من مره لا تؤمر رجال فامر مرنساء تنسيت <تصفيق> اذا الرجال لهم التسبيح والنساء لهم ياكلوا <تصفيق> الطسلي الامام مالك الجامع كله يسبح معنى النساء هتسبحوا الرجال يسبحوا ليه قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال التصفيق للنساء على وجه الذن يعني ما تعملش زي النساء <تصفيق> <تصفيق> يعني كله يسبح ربه عليه قالوا لا الحديث هذا جاء بصغط الأمر في الصحيح البخاري من كتاب الأحكام قال النبي عليه الصلاة والسلام فليسبح الرجال وليصافق النساء فانتهى الأمر جوز ما في المسأل ولذلك الجماهير على أن تسفح الرجال والتصفح أما لمهبارك هذا ورد منه صلى الله عليه وسلم على وجه الدم والتناقص والتشريع فلا تفعله كالنساء بالتصفح إنما سبح حرمنا للموقت طيب الآن يا الكرام عرفنا أن التصفيق يراجبه التنبيه في الصلاة من النساء طيب هناك تصفيق على سبيل تعب يفعل أهل المراني والتصور والحلقات والحضارات وما إلى ذلك ظهر هذا في القرن الرابع الهجر وشنع الإمام ابن بط صاحب التبان الكبرى والإمام الصور على هؤلاء كذلك وشنع العلماء وأجمعهم على أن هذا بيدع ومحب حتى قال بعض قال العلم مهجنا لهؤلاء يقولوا بتلك الأبيات ألا قل لهم طول عبد النصوح وحق للنصيحة بأن تستمع ماذا علم الناس في ديننا أن الغناء سنة تستمع وأن يأكل المرء أكل الحبار ويرقص في الجامع حتى يقع وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصر كذاك البهائم إن أشبع يرقص هاريها والشبع <تصفيق> ويسكره الناي ثم الغناء وياسين لو تليت من صبع القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لن يتوقع الشعام من خشية الله فيا للعطول ويا للنهى ألا منكر لتلك البدع تغان مساجدنا بهاء السماع وتكرم عن مثل ذاك الربيع هذا هذه الابيات قالها بعض العلماء مشنعا على هذه الطائفه وكلامها العلم كثير فيه مين العز بن عبد السلام في كتاب قوام الأحكام ومطبوع متدام قال ومن هذا الإله وأدرك شيئا من تعظيمه لم يتصور منه رقص ولا يصدر منه التصفيق ولا يصدر هذا إلا عن غبيل جانب لا من عاقل فاضل ويدل على جهالة فعيلة أن الشريعة لم ترب بها بما. لا التصريق لضغط في كتاب ولا سن ولم يفعل ذلك أحد الأنبياء ولا معتبر من أتباع الأنبياء وإنما فعل ذلك الجهل السفهاء الذين انتبست عليهم الحقا بالأهواء وقد قال تعالى ونزل عليك الكتابة بياناً لكل شيء وقد مضى السلف وأفاضل الخط ولم يلابسه شيئاً من ذلك نعم ومن فعل ذلك أو اعتقد أنه غرض من أغراض نفسه وليس بقربه إلى ربه فإن كان من من يقتدى به ويعتقد أنه ما فعل ذلك إلا لكون قربة فبئس ما صنع لإهامه أن هذا من الطعام وإنما هو من أطبح الرعونات انتهى من قواعد الأحكام قال الحوض بن حزر يكره التصفيق خارج الصلاة مطلق ولو بضرب بطن عربة وبقصد اللحن ومع بعد احدى اليدين عن الوخ وقد حرص بعض أو قد حرم بعض العلماء التصفيق بقول عليه الصلاة والسلام إنما التصفيق للنساء ولعن عليه السلام المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء الإمام ابن الجوزي رحمه الله قال والتصفيق منكر يطرب ويخرج عن الاعتدال ويتنزح عن مثله العقلاء ويتشبه فيعله بالمشركين فيما كانوا يفعلون عند البيت من التصديق وهي التي ذمه الله تعالى فقالوا ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان والتصديق فالمكاء الصفير والتصديق التصديق ثم قالوا فيها أيضا تشبه بالنساء والعاق يأنك من أن يخرج من الوطار إلى أفعال الكفار والنسوة ما الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله كتاب تصحيح اللعاء هذا نقل عن بعض العلماء كذلك هنا قال الشيخ بكر من المعاصرين لا يسرع التصفيق في شيء من أمور الدين إلا بمضع واحد للحال وهو للمرأة داخل الصلاة إذا عرض عارض فسهو الإمام في صلاة فإنه استحب لمن اقتدى به تنبيه فالرجل نبه الإمام بالتسبيح والمرأة نبه الإمام بالتصبيق وهذا لثبوتي في السن ثم حدث قال رحمه الله في الأمة التعبد بالتصبيق لدى بعض مبتدعا عند قراءة الأذكار والأوراد والأحزاب وثم الموالد والمداعح في البيوت والمسائل وغيرها ويظهر أنه منذ الكرر الرابع فإن الحوض عميد الله بن بطة المتوفى 87 و300 أنكر عليه وقد تتابع إنكار العلماء عليهم وتهجيلهم وتبديعهم فمن الذين فمن, فمن الذين لهم مقام صدق في ذلك الحظ المجاز وابن دين وابن القيم وغيرهم فديماً وهاديثاً مقررين بالإجماع أن التعبد بالتصريق بدعة ضلالة ثم في أثناء القرن الرابع عشر تسلم الى المسلمين في اجتماعاتهم واحتفالاتهم التصفيق عند التعجب تشبها بما لدى المشركين من التصفيق للتشجيع والتعجب واذا كان التصفيق في حالة التعبد بدع ضلال كما تقدم فان اتخاذه عادة في المحافظ والاجتماعات للتشجيع والتعجب تشبه منكر ومعصية يجب ان تنكر هذا كلام الشيخ بكر أبو زين فتوى الشيخ العلامة بن باز رحمه الله تعالى قال التصريف في الحفلات من أعمال جهنة وقال ما يقال في الكراهة والأظهر في الدليل تحريمه لأن المسلمين منهيون عن شبه بالكفر فقال الله سبحانه بوصف الكفار من أهل مكة وما كان صلاطهم عند البيت إلا مكاء وتصطيع قال العلماء المكان الصفير والتصديق تصفير والسنة للمؤمن إذا رأى أو سمع ما يعجبه أو ما يمكنه أن يقول سبحان الله أو يقول الله أكبر كما صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحديث كثير ويشرع التصفير للنساء خاصة إذا نابهن شيء في الصلاة أو كن مع الرجال فسهل الإمام في الصلاة فإنه يشرع لهن التنبيه للتصفير أما الرجال فينهاون عن التصريق وينبهون بالتسبيح كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا يعني أن التصريق من الرجال في تشبه كفر والنساء وكل ذلك منهيون عنه والله وليه توفيق انتام الفتاو الشيخ المياس الإمام العلمة حمود التوجري رحمه الله تعالى قال ومن التشبه بأعداء الله تعالى ما يفعله كثير من الجهار من التصفيق في المجالس والمجامع عند رؤية ما يعجبهم من الأفعال وعند سماع ما يستحسنونه من الخطب والأشعار وعند مجيء المنوق والرساء وهذا التصفيق سخف ورعون ومنكر مرضون من عدة وجوه واحد أن فيه تشقونا لأعداد إسلام من المشركين وطوائف الإفرينج وأشفاهين الثالث أن التصريق من خصاص النساء لتنبيه الإمام إذا نقوه شيء في الصلاة الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على الرجال لما صفقه في الصلاة الرابع أن التصريق لم يكن من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وذكر وجوه الأخر. إذًا يتلخص لنا من هذا يا إخواني أن التصفيق منه مشروع وذلك للنساء في الصلاة عند تمني ومنه الحمد لله بدعة وضلال محدث إذا تعبدنا به كما يفعل أهل التصوف ومن ما يكون على التشجيع أو عند التعجب أو الاستحسان وما إلى ذلك وهو يدور بين الكراهة والحرم بين الكراهة والحرم وهو إلى الحرمة أقر وربما ينقل بعض الفتاوى على الشيخ المعزيمين فيها شيء من تسويق مثل هذا لكن في الحقيقة لا يوافق على هذا الشيخ كلام العلماء في ملع هذا مطلقا معنا؟ وأنا أقرأ لكم إن شاء الله فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى سؤل الشيخ عن حكم التصريق في الحفلات قال التصريق في الحفلات ليس من عدد سلف شو كلام جميل ليس من عدد سلف الصالح وإنما كان إذا عجبهم شيء تسبحوا أحيانا أو كبروا أحيانا لكنهم لا يكبرون تكبير الجماعية ولا يسبحون تسبيحاً جماعياً بل كل واحد يكبر أو يسبح النفس بدون أن يكون هناك رفع صوت بحيث يسمع من بقربه فالأولى الكف عن هذا أي التصريح ولكننا لا نقول بأنه حرار يعني ضائل كلامك البداية التراه والمانع لكننا لا نقول بأنه حرار لأنه قد شعبين المسلمين اليوم والناس لا يتخذونه عبادة بحقيقة هذا كلام لما تقارنه ببعض النصوص والأدلة لا يستطيع لماذا؟ لأن الشيخ يشترط النية وأمر التشبه الظاهب لا يشترط في النية لا يأتي واحد يقول أنا سأفعل شيء شيئا اختص بي هؤلاء المغالبين فنطرقه بسبب أنه لا يلوي تشبه لا؟ لو قام رجل بحرقة نحيته فإنه ينكر عليه سواء نوى التشبع لم ينوي فهذا تصريح حادث على, على الأمة جديد عليها لم يكن تعرفه من قبل فوجب إنكار شيء جاءنا من عند الكفار في مثل هذه المناسبات ولا حفلات ثم هو ينكره وتغير مطال الشرس وتتغير غزانته فلماذا؟ قال ولهذا ليصح الاسدلال على تحريب قول تعالى وما كان صلاة عند البيت إنه كان تصني لا الصواب ألا نتشبه بالمشركين ولا بالنساء لا بقليل ولا كثير بصرف, بصرف الأرض عن أنه نوى أو لم ينوي علم أو لم يعلم فشاء أو لم يحش فالصواب ما ذهب إليه الشيخ الجباز ومن قبل العلماء من المتقدمين أن هذا يمنع مطلقا وكلام الإمام الشوكالي بالحقيقة للأوطار قال إنما التصريق للنساء يدل على منع الرجال منهم مطلقا مطلقا سواء في أفراحي سواء في زفات سواء في عداد الامراض تتزوج أو ما إلى ذلك كل هذا غريب عن دي الإسلام بعيد عن طاعة الله عز وجل وهناك حقودة كثيرة لكن اكتفيتم في هذه الآن نقرأ ما جاء تحت هذا الباب من أسانيب وأحده قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حددنا أبو بكر بن عبد الشيبة وهو عبد الله بن محمد العبس الكوفي أبو بكر وفي طرقته جامعوا من من يسمى بعبد الله بن محمد من هم عند أخينا عصار الله بن محمد بن عبد الشيبة هذا واحد بسم الله أبو الله بن محمد بن اسمه أحسن عميه عبد الله ابن محمد لابن عبد الله ابن محمد ابن اسمه الضبع انا الله ابن محمد الكامل الاسدي عبد الله ابن محمد المسند الجعفي عبد ابن محمد, محمد النفيل 5 في طبقه واحد اتفقوا في اسم او اسم الالف عرفنا طيب كيف سنفرق بين المشتبهين في الاسم واسم الابد بوسائل واحد هنجل عندنا محمد ابن جريل الطبع صاحب التقسير السني السلف وعندنا محمد ابن جريل الشيعي رافضي محمد ابن جريل السلفي السني محمد ابن جريل ابن اختلف جدا والاخر محمد بن جرير بن رصي الشاعر راضي هم في جبهه واحد ده سواء او بالاسم او بالابي سواء لكن واحد شيعي وواحد سني سواء هذا سبيل سنميز بمعرفه الجدل التفريقه بالمشايخ الثالث التفريق بالتلاميذ الرابع التفريق بالرموز فلان أمام مين فلان أمام تا فلان أمام سين وما إلى ذلك الرموز فلان أرولان مخارقاء فلان كذب إلى خلق طيب الطبقات فلان من عشرة. فلان من السادسة. فلان من الخامسة إلى خدا. بالبلدان نعم طيب بالألقاب نعم بالألقاب بزي اه الأعوض الأعمز الأعشاء بالأخير طيب بالكونة نعم النسبة إلى القبيلة نعم إلى الصناع نعم إلى البلد نعم ما كله من الملازمة. فمن كان ملازما يهمى اسمه ومن كان ليس ملازما يعين اسمه إذن ما على طرق كثير كم؟ أجل أيها 11 جميل أحسين أبكرنا بسم الله بسم الله بسم الله بلجد المشاير بلجد واحد المشاير المشاير كده ها الامر قبل ان ننسى الوفيات والمواليد اضيف الوفيات والمواليد يعني تاريخ الوفيات وتواريخ المواليد الرموز ها احنا الق في الدال في الوفيات والمواليد طبعا <تصفيق> احسنت كل حاجه كثيره وينبغي بالباحث أن يقول أن يكون ملماً بياناً شهلاً فضل شهلاً المخالي لو ذكر إسحاق فلاهذا حناً كما ذكر الزهبي بإحضار هل هو ابن من منصور ولا ابن راهوي؟ سهلاً في الغالب إلا قال أفضلنا فهو ابن راهوي في قرينا من قراني يا أخباي علي إسحاق ملازمة له أخضرنا معلت؟ ابن راهوي ابن راهوي؟ يقول أخبره في الغالبة في أكثر 99% معنى شخص؟ هذا أول قرينة ثم القرينة الثانية الوسيلة الثانية تلبح معنى؟ تلبح بالرجوع إلى الشراح طارك الله فيك لكن أول قرينة أن ابن راهوية ملازمة له أخبره سوري تطبيق لو صاحب مخالف سهم مسلم زي كده واصحاب المنصور ليس بالغالب اقول اخبار انما قليل جدا نادر يا ابو الاخبار <تصفيق> عرفنا <تصفيق> اصحاب المنصور ايه ملتقى <تصفيق> يعني عليك يا استاذ عليك يا هنا بس على لقنه كده لازم كده خدها بقى في ورى يعني كلمه ايه الوبيه وعبدنا صبري كلمه قال <تصفيق> <تصفيق> فارسيه قالوا سنه كنا فارسيه قال وعمر الناطق يقول الحمد لله الحمد لله وزهير بن حرب عن قال لنا شداد ابو خيثمه المسائي ثقه قال او حدثنا سفيان ربيعه ابو محمد بن ميمون الهلالي الذي كان يقول خلت الديار فست غير مسودي ومن الشطاء تفرده بالسؤدد وكان الشفعي يقول لولا سفيان ومالك لذهب علم الحجاز سفيان ابن عييم الإمام الثقة عن الزهرين محمد ابن المسلم ابن شهاد على أبي سلامة وابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي غريرة عبد الرحمن بن صح على الراجع حافظ الصحابة الكرام المكفرون في رواية الأثر أبو غريرة يليه المعروف وأنس من الحظه وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا أرغل ابن والمروزي أبو علي الخزاز الضرير في قهر وحرملة ابن يحيى صاحب الشافعي المصر صاحب الشافعي كده ملازم الشافعي وصاحبه زي ما نقول ايه صاحب أبي حنيف معناه هذا صاحب الشافعي حرملة ابن يحيى قال أخبرنا ابن واحد عبد الله الواحد أبو محمد المصر الفطيح المصري ألف كتابا وهو في أهواج أمريكي قرأ عليه الكتاب فخرى نغشيا وماذا بعدها عبد الله بن مصر من فقراء مصر أبو محمد الأخبرني يونس بن يزيل عن ابن الشهاب وهو الزهري ماذا عهدونا بالزهري الآن في المجلس هذا انتمهم لو صار المحل انت زي اقول له طيب قال وحط يقول هنا اخبرنا سعيد بن مسيب أبو, ابو محمد المخزومي من التابعين يعني يقول ما بذلت لي تكبير الاحران منذ 50 سنه في بعض المصادر كان يقول وكان يقول 20 منها لم ارى طغى الناس الا الايمان بس, بس عشرون من 50 رحم الله وكان يقول لو اؤتمنتم على بيت مال المسلمين لكنتم امينا لو جئتني امين ولو اؤتمنتم على جاريه سوداء تعلم القران لخفت على نفس راعنا رحمه الله تعالى وأبو سلم متحدنا بأبي سلمة يا إخواننا في هذا المجلس في قبل الإسنادنا في الحديث الاسم قالوا أبو سلم بن عبدالرحمن بن عبد أنه ما سمع أبا هوي. الصحابي الجليل عبدالصحاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسليح للرجال إلا هنا يا إخوة للاختصاص كأنه قال لا يسبح الا الرجال ولا يصفق الا النساء الاختصاص كما تقول الحصري للمسجد يعني خاص بالمسجد المال لزيد خاص بزيد التشفيق للرجال ان لم الاختصاص سنة القلب العوض طيب التشبيح للرجال الحمد لله ان لم ايه باختصاص على طول الحمد لله اللم ال معانا طيب التسبيح الالف واللام قال للجنس التسبيح وما ولاه من ذكر من ذكر التكبير احيانا بعض الناس مش عارف الحكم بيكبر عايز ينبي غيره لكن احسن وسيله لتكبير لتنبيه الرجال هو التسبيح سبحان الله قال والتصفيق للنساء وذكرنا كثير تصفيق على قول راجع أكثر كلام اللغة المقامة فرضنا إخوة المرأة فعلت هكذا هكذا جاهلة الكيفية الصحيحة صلاة صحيحة صحيح. فعلت هكذا بنية اللعب غدل الصلاة غدلت الصلاة لأن من مقراض الصلاة اللعب في الصلاه لا قال الحديث اقر ذات حرملك في روايتك قال ابن شهاب حرملك من من هيت تجيب النص صار ابن في روايه قال ابن شهاب وقد راى رجال من اهل العلم يسبحون ويمشيه الاشاره في الصلاه معني بقول الان الحديث هذا التصفيق للتسميه للرجال والتصفيق للنساء فيه رد على الامام مال وفي رد على الحنا على امام حنيمه من جهه امام قال لو لو ان المصلي اشار في صلاه او سبح في يعني أو أشار في صلاه بلاش في صلاه إشارة تفهم عنه صلابة طيب طيب أنا عليه الصلاة هنا فأنا إذا سلم عليه وسلم أشار أشار رد السلام بالإشار ما عليك واحد فجوز تشير للحاجة تجيك زوجتك أنت جدت العصير وأنت في الصلاة عملت كده أنت أبي عليك الصلاة فالواحد سلم عليك عملت كده لم يصح يا إخوة كيف عن النبي عليه الصلاه والسلام في السلام؟ الكيفيه غير ما غير صحه رواياتها باينه في هكذا روايات عن نبي صلى الله عليه وسلم يجي على بطن, بطن كف اسود وبار يا عم اي اشاره تفيد انك اجبت السلام تكفي هروح لكم طيب بتقول لك وين المفتاح وانت في الصلاه عملت كده الصلاه صحيحه هذا من المباحات في الصلاه فالصلاة لها شروع صح؟ لها أركام لها واجبات لها سنة قولية ولها مبطلات ولها مطرهات فيها وفيها مباحات معنى يقول من مباحات الصلاة حركة في الصلاة جواز الإشارة التي تقن معنى أبو حليف أحيانا في بعض الموضع قال بكى البطل تصرف لان البكاء ده عبارة عن حروب وللحروب ده عبارة كلمات فقوني مجد اذا اجتمع حرفان فعنده هذي كلمة اقل شيء اقل كلمة في اللغة العربية من حرفان اذا لو فكى فبدأ حرفان من البكاء راحت تصرف امامي اي صحا النمع علزو الصلاة كان لصدر عزيزكي عزيز وكان علزو الصلاة وكان هو بكر والصحاب والسلم لكن يا إخواننا إخفاء البكاء هو الذي كان على السلم أما أن نجعل المساجد مليئة للبكاء والعوين هذا لم يكن على عهد السلم لأنه أبعد من هذا مراعاة بأمر الإخلاص والتجرد وبعدا عن الرياء والبسلم طيب إذن الآن قالوا وقد رأيتوا رجال من العلم يسبحون ويشيرون ويشيرون وصلاة صحيحة وطلط ممزور يكون ما قل على الناس قالوا حدثنا كتيبة ابن سعيد من الناس يكون مسلم كتيبة ابن سعيد من ابن؟, ابن جميل ابن عبدالله فقومي بغلان ابو رجاء قال حدثنا الفضائي يعني ابن عيار ابو علي العابد الزاني الثقة الحجة الذي جاور بمكة كان شاطر التعطرين معنى عشقا جاريته فبينما هو يتصلق الجدار يصرى اليها سمع تاليا في جوف الليل يطرق ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبه من الله سمعها ووقف معها وقف قال آل يا ربي آل وبكى ونزل ثم مشى إلى خريبة فبينما هو في هذا سمع رجالا يقولون نخشى أن يلاطين الفضيل فيقطع عليها الطريق ويأخذ أموالنا وميلدان قالوا هكذا أيضا أخيف المسلمين والله لا لأتوبن إلى الله فتاب من ساعته وليلته فمشى تكفيرا لذنوبك وجاول بمكتب وانتو تعرفون بقى القصة المشهورة يا الحرمين لو ابصدتنا لعلمت انك في العبادة تلعبه والابيض المشهور اللي بتلحن وفي قصائب واناشيد وصار لها شرائب وللأسف ان هذه القصة لا اساس لنصح والسبب لعلته واحد فيها كذب واحد فيها مجهور مش عارف من الذي سيأذن عند هذا الليلة فأبن محمد عمل لأن المبارك يرسل له بهذه الأبيان هذه القصة رواها السكي في طبقات سفين قال أخبرنا أبو العباس الأشعال بقراءتي عليها قال أخبرنا سليمان بن حمزة القار والحسن بن علي بن ميمون النفس الحابط بيكو قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن عبد الرحمن العالم قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد الله ابن المطلب الشيطان وهذا المفتهم بالوضع قال أملأ علينا أبو محمد عبد الله بن سعيد بن يحل الجزي القاضي بنصريبي حفظاً في سنة سبع عشر قال أملأ عليه محمد بن إبراهيم بن أبي وهذا هو المجهول البهراني من كتابي بحلق سنة ست وثلاثين ومئتين قال أملأ عليه عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرس روس وودعته بالقروت للحق وأنفذها معي إلى الفضل يعني بن عيار وذلك سنة 79 وميلا القصة وهية سندا ومتمن وعيلتها, وعيلتها كما قلت لكم هذا محمد بن عبدالله الشيباني أبوه الإمام الدابي بالميزان نقل تكذيب العلماء له ورميهم له بالرطب كذلك نابس كينا مجهول فمثل هذا يا إخواننا لا يصح أن يتكى عليه وأن يشاع وينصر بين الناس نعم ومن المعاصرين من ألف في ميزة هذه القصة وكتابا أظن سماه طعن القنى في صدر في صدر إيش مفتري يا الحرمين لو أبصر كذلك ألفوا في الديوان الشعري المنسوب لعبد الله بن المبارك بعنوان الكشف المتضارك لمنحول الشعر المنسوب إلى عبد الله بن المبارك ولا مطبوع ولا مطبوع إذن يا إخوة لا تصحى لنفس السلام من قريب ولا من بعد فوجب التنكب عنه قال حقل وحدثنا أبو كريب محمد ابن عليها ده فحدثنا ابو معاويه محمد ابن خزيم الضرير حكى لنا حدثنا اسحاق بن ابرهيم سليمان ها ابن ابراهيم, إبراهيم. اللي الحظ قال اخبرنا عيسى بن يونس ابن النبي اسحاق سريع كلهم قال الاعمش سليمان ابن مهران الاعمش كان شوقي يقول حدثنا الاعمش وهو المصحف عن ابي صالح رجوان السمان عن ابي وليغه عن النبي عليه الصلاه والسلام بن قال حدثنا محمد بن رب قال, قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال طلب معمر قال رسول الله وهو عن همام ابن منبه عن ابي وليغه عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثله وزاد في الصلاة وسبق بيان التفصيل في احكام التصبيق ونكتبه بهذا القضر بما تعلق بصحيح الإمام المسلم ونواصل ان شاء الله فضاشا هل كان التصبيق شكما برد قريب الصلاة بالألمانة ألمانة